Laat het leven langs de wereld de wereld niet meer. Het leven langs ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن حينئذ تنظرون ونحن وَنَحْنُ أَقَرَبُ إليه منكم مِنْكُمْ وَنَحْنُ تبصرون مِنْكُمْ لَا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 فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما